116. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 117. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 ضرب فوق الأعناق وضرب منهم كل بناء ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وَمَنْ يَوْلِي هِمْ يَوْمَ إِذِ ذُبَّرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 رسوله ولا تولوا عنه وأت تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب بعذ الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 علموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أي تخطفكم الناس فأواكم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 124. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 125. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا, فأمطر علينا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعْضَ عَذَابِ الْعَذَابِ إِنَّكَ لَتَأْتِي بِالْحَقِّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ وَمَا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء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 ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعل في جهنم اولئك هم الخاسرون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 وَإِذْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاءٌ أَنِّي نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَّصِيرِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 ضطروا ورئاس الناس ورئاس الناس ويصدون على سبيل الله. والله بما يعملون محيق وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفأتان نقص على عقيبي نقص على عقيبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجعونهم وآذارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه بذنوبهن وأغرقنا آل فرعون وكلوا كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فان تخففنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وان ما تخافن من قوم خيانة فبذ إليهم فبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقو ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيال ومن رباط الصيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الَّذِينَ AEDَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.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 أَنِدِيْكُم مِنَ الْأَسْرَأْيِ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي <تصفيق> يُعطيكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروه وإن استصرحكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم مثال والله بما تعملون بصير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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم